والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا Siza bela ne ajl hınla, falajınah alaykum ti ma faal أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا توعدهن سرًا إلا أن تقول قلب معرو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 وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ